الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز البصور وَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِالْمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا وجعلناها الذين كفروا بربهم عذاب جهنم ومئس المصير يا <تصفيق> دوتا Telah yang takut kepada Tuhan mereka dengan rahsia yang Dia لكم <تصفيق> أو في مناسبها وقلوبها فبكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا ستعلمون كيف ندير، ولقد كلف الذين من قرب الجبل، فكيف كان نكي؟ أو قضم صاففاتي وينقض ما يمسكه النير إلا الرحمن بل لجوا في هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون and <laughs> قل